وخلق ابنها زوجا ورثا وما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بني والأرحام إن الله كان عليكم أطيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمى لكم ويغسر لكم ذنوبكم ومن يطأ الله رسولهم فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدستها وكل مهدست بدعة وكل بدعة من وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام تهينا لعام الماضي من الكلام على فقه المعاملات المعاصرة ومازلنا في القضايا المعاصرة سنتكلم عن قسمين قسم البورصة والدراهم والدننير والبيع والشراء والإيجارة وبيع الاستصناع في بعض القضايا المعصرة التي وقعت حقيقة نسردها ونبين الفقه فيها وأيضاً بعد الجراحات الطبية هذه قضايا فقه نوازل هذه قضايا فقهية معصرة وهي الجراحات الطبية العجيب أن انا اخترت اليوم في الجراحات الطبية مسألة ما كان لي أن أنا اختارها لكن انا سئلت عنها كثيراً فلذلك قلت أأتي بها هذه الجراحات الطبية نقل الأعضاء زرع الشعر الجراحات الطبية هكذاilotب اكثر وأكثر في مسألة النساء نساء لهم جراحات طبية كثيرة جدا في الأنف في الفم في السن في غير ذلك اسمها جراحات تجميلية فهذه أيضا في كتاب مصنف خاص لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان هذا من أحسبه كذلك والله وحسيمه من علماء الربانيين نسأل الله أن يالي على العلماء يقتدون بمثله ونسأل الله جراحة أن يكسر من علماءنا في هذه الأم الجراحات الطبية او التجميلية أقول الجمال مصروف في كل شيء شرعا وفطرة ونفسا وعقلا الجمال محسوس عليه أن يسنهى بالهمة له والله جل في علاء كما وصف عبد الله وسلم ربه جل في علاء إن الله جميل يحب الجمال والجمال جمال الظاهر وجمال الباطل الجمال جمال الظاهر كجمال الصورة البياض والسواد والطول والقصر وجمال الصوت وحسن الصوت هذا جمال الجمال الظاهر والزينة زينة السياب وغير ذلك من الجمال الظاهر والجمال الظاهر كما قلنا مطلوب حتى وأنت تستقبل ربك الذي فيه ولا وأنت تستقبل الوفود الله جل وعلا قال وثيابك فطه النبي السلام يبين أن أنك لابد أن تتأدب مع ربك بزينة خاصة في الصلاة الاتفاق على أن الكتف عورى لابد أن يضرب بالسكين يعني من مشى وكتفه ظاهر لابد أن تبطر كتفه هذا حد من الحدود صح؟ من الأفاك الأثير الذي يقول بذلك؟ الإجماع على أن الكتف ليس بعوض لكنه زين في الصلاة لذلك منع النسلم أن يصلي المرء وعاري الكتفين قال لا يصلي أحدكم وليس على عتقيه شيء إلا إذا كان الفقر أضعه ما عنده إلا شيء واحد يلتحف به هذا أمر آخر لكن النسلم حرج على ذلك وقال لا يصلي أحدكم وليس على عتقيه شيء من زينة الصلاة ابن عمر رضي الله عنه أرضاه دخل على نافع فوجده يصلي بغير غطاء الرأس ونحن نرى طلبة العلم أكثرهم الآن لا عمامة ولا قطأ رأس ولا قميص صحيح, صحيح, صحيح لا تخاف يا أعراف فدخل عليه فقال له لنافع تخرج السوق هكذا قال لا يعني أستحي الناس يروني بغير عمامة فقال الله أحق أن تستحي قال الله أحق أن تستحي منه فالزينة والجمال مطلوب في كل شيء حتى في استقبالك للصلاة لأن الله جلعلا يكون قبل وجهك فهذا الجمال الظاهر وهو مطلوب كما قلنا أما الثاني وهو الجمال الباطن الجمال الباطن هو المحبوب لذاته هو المقصود الأسنق جمال الباطن نقاء القلب ونقاء السريرة والمرؤة والجود والكرم والشجاعة هذا كله جمال الباطن وترى كثير من أمور الشرع وكثير من الأدلة الشرعية تحث على الجمال الباطن فوق الجمال الظاهر ودائما من كان نقيس سريرة ما كان في الباطن ينضح على الظاهر هذا الجمال كما قلنا محسوس عليه مطلوب مرغب فيه في الشرع وبالعقل وبالفطر السليم قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال الله جل في علاه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وأيضا قال يبين الجمال الباطني يا بني آدم قال أنزلنا عليكم لباس يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك هذا الجمال الباطلي والباس التقوى ذلك خير والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثق الظر من كب فقام رجل وقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن هل هذا من الكب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن الله جميل بعدما تكلم عن الثوب الحسن ونعل حسن قال ان الله جميل يحب الجماد الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق وغمط الناس وأيضا أنه رأى رجلا في السنن وفي الصحيح رأى رجلا سائر الرأس شعره يعني يمينا ويسار سائر الرأس فقال أنه يجد هذا شيئا يسكن به رأسه ورأى رجلا آخر لبس ثيابا متسخة فقال ألم يجد هذا ماء فيغسل به ثوبه وهذا ليس من التقشف والزهر هذا مزموم أن تتعرض نفسك للغيبة وتعرض نفسك للكلام عليك وتوقع الناس فيما لا يحمدون فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما يجد هذا ما أن تيغسل به ثوبه يحس على الجمال فهذه دلالة وضحة جدا عن الجمال المطلوب النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا ولأتكاف عبادة خاصة بأن يذكر الله جلالك ولا يتعبد لله جلالك وهو في الاعتكاف كان يخرج رأسه لعائشة لماذا يرج الشعب لترجيل الشعب هذا أيضا من الجمال الظاهري وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذن الجمال محبوب إلى الله جلال في علام إن الله جميل يحب كل جمال يحب الجمال ولذلك نقول الجمال مطلوب وهو نوعان مطلوب محمود ومطلوب يصل وهو وسيلة إلى أن يكون مزموم إن كان لله وأعانى على طاعة الله فهو مطلوب محبوب وإن كان فخرا ورياءا وكبرا فهو مذموم ولا يمدح صاحبه لذلك ترى في عصورنا الآن هناك مستحضرات تجميل أو غيرها للتجميل اسمها للتجميل إذا قلنا الجمال مطلوب فصار الآن عندنا مستحضرات تجميل وعندنا جراحات تجميل للتجميل فالمسألة التي سأتكلم فيها وإن أستحي أن أتكلم فيها لكنها مسألة كما قلت سألت عنها كثيرا لكنها مسألة تختص بالنساء وهذه المسألة فيها مفاست عظيمة وأيضا هدم بيوت من أجلها لكن لا بد أن أتكلم فيها إذ يعني قدمت بين يدها كلامي أبين أنها الجمال مطلوب في كل شيء وأيضا أقدم كما قدمت أم السلام عندما قالت للنبي صلى الله أن الله لا يستحي من الحق ماذا على المرأة إذا هي احتلمت فقال الغسل رأت المال قدمت أن الله لا يستحي من الحق أقول المرأة الآن هي مادة المتعة ان قلنا بصحة التعبير وإن كان الصحيح أن المرأة هي ركن ركين في المجتمع هي أم الصالح وابن الصالح وأخت الصالح وزوجة الصالح كم من رجل فاق الناس وصار إماما للناس بسبب امرأة صالحة إما ان كانت أما أو كانت زوجة فالمرأة ان كانت صالحة تصلح الأمة بأسرها بهذه المرأة وان كانت معوجة الأمة بأسرها تعوج الغرض المقصود المرأة لها مفات كثيرة وإن كانت لزوج هي زوجة تعصم على الأقل من الحرام فالمقصود من النكاح نكاح الرجل بالمرأة مقصودان المقصود الأول هو الأسمى الإثيان بالزرية التي ينصر الله بها الدين والمقصود الثاني هو إعفاف الرجل عفاف الرجل بامرأته فلا ينظر لغيره حتى نصد باب الزنا والفاحشة حتى يستوي المجتمع وإذا قلنا بأنها تصد عنه باب الفاحشة لابد أن تملأ عينها كما قيل يعني تملأ عين الرجل فلا ينظر لغيرها إلا إن كان رجل دنيئ النفس هذه مسألة أخرى أما إن كانت تملأ عينه فلا ينظر إلى غيرها ومن هنا ننطلق إلى المسألة العويصة جدا ألا وهي المرأة كهيئة كجبلة خلقت المرأة لها كينونة معينة حتى في أعضائها الفارق بين المرأة والرجل من أصل الخلقة المرأة لها أنوث نعومة بشرة مع أيضا أعضاء بارزة لها غير موجودة عند الرجل بالذات السدي السدي الرجل ليس كسدي المرأة بل سدي المرأة يعتبر من أهم مفاتن المرأة قال الله جل في علاه وكواعبة أترابة فسدي المرأة هو من مظاهر الفتنة بالنسبة للمرأة لزوجها فإن كانت المرأة مثلا عندها دمور في السدي عندها مرض مثل مثلا ابطلية بمرض سرطاني مثلا فبترة السدي فهل لها بالعملية الجراحية التي يعني تعيد لها الثد إلى نصابه أم لا هي المسألة الآن الجراحة التجميلية في مسألة الثد وهي تعرف الآن وسط النساء بتكبير الثد أو تصغير الثد بالعكس التناقض تكبير أو تصغير ونحن اليوم سنتطلع على المسألة الأولى وهي التكبير والتصغير يكون الأسبوع القادم مع مسألة زرع الشعب للنساء والرجال هل يجوز أم لا ثم ننتقل إلى البرسة نتكلم عنها ثم نعود أيضا للجراحات الطبية ونقر الأعضاء أما بالنسبة لتكبير السدي للمرأة امرأة كما قلنا سديها مثلا قريب من سدي الرجل البيت يهدم بذلك يعني امرأة تقول لا أستطيع خلع سيابي أمام زوجي تستحي منه مع أن المسألة فيها متعة للرجل لا يتمتع بهذه المتعة لأنها لا تستطيع لأنه سيرى أنها مثل أو هو مثلها فالمسألة لا تغري وتجعله أيضا ينظر لغيرها وتجعله يشتاق لغيرها لا سياما كان فقيرا لا يستطيع أن يتزوج بالثانية والاخرى تقول حتى ولو حدثت المقابلة بيني وبين زوجي ما أراه يتمتع أو يصل إلى المتعة الكاملة التي تكفي. فأنا في حرج وضرر كبير مما أنا فيه هل يجوز لي الآن إجراء العملية التجميلية لهذا أم لا أقول هذه المسألة ليست قديمة هذه المسألة مستحدثة ولا مش مستحدثة استحدثة هذه معاصرة مش ممكن تكون قديمة على أني تأبين الدليل القديم عليها بإذن الله إن شاء الله يعني على ما أظن وهي مسألة معاصرة واختلف المعاصرون فيها على قولي. القول الأول قالوا بالمنع قالوا بالمنع وأنه لا يجوز بحل من الأحوال ولو طلقه ولو ماتت كمدا فيما هي فيه لا يجوز واستدلوا على ذلك بأدلة كثير منها الأصل التحريم قال الله جل في علام حاكيا عن إبليس قالوا والآمر أنهم فلا يغيرن الله قالوا ووجهوا الدلالة من هذه الآية هتوجه الدلالة طيب أنا أقول الوجوه ثلاثة المستقام من الآية أولا أن هذا أمر الشيطان ودائما الأمر الشيطان مخالف لأمر الرحمن صحيح وللن الأمر الثالث تغيير خلق الله الثالث الاعتراض على حكمة الله ل standby في هنا فيها مسألة في الربوبية ومسألة في إيش في الإلهية الثانية في الربوبية والثالثة في الإلهية اعتراض على حكمة الله والله جعلا لا يسأل عن ما الفعل وهم يسألون قالوا هذا تغيير الخلق الله لما يقول بهادي الآية يستذلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لع والواشرة المستوشرة أو الواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن فقالوا وجهوا الدلالة هنا ايش او كل الحكمة او العلة من الحرمة في النمس وغير النمس فعلنا ذلك لايش للحسن صح فقالوا هنا تغيير خلق الله والمقصود الاسمى له هو الحسن وهذه ما جملت او ما كبرت السدي الا للحسن فوقعت في المحظوم هذا القول الثاني لهذا الدليل الثاني الذين قالوا بالحرم القول الثاني هو التبنى الشخص الصالح الفوزان حفظه الله أن العملية هذه على الجواز من كانت الأدلة نظرية لتستذل بها لكن يعني قدر إمكان سنبين أدلة شرعية تثبت ذلك القول الثاني هو الجواز اول الأدلة على ذلك أن إرجاع السد لأصل الخلقة ليس من التغيير بل هو من التداول إرجاع السد إلى أصل الخلقة هو من التداوي وليس من التغيير المرأة لو نبت لها شارب أو لحية هذا ليس من أصل خلقة إذا كنا نقول لا يجوز لها أن تنزع هذا لأنه ليس من أصل الخلقة والثد وكبر الثد للمرأة هو من أصل الخلقة فإذا هذا يعتبر من البلاء والمرض كالصلاع الصلاع بلاء الشعر أصالة كل إنسان ينزل بشعر فالصلاع بلاء أصالة فهو من علادي أن تزيل هذا الضرر إذا الأمر الأول أن نقول إرجاع السج إلى مداره إلى نصابه إلى حالته التي هي من أصل الخلقة ليس من التغيير بل هو من التداو وقد قال أنه بالسلام تداو عباد الله ولا تتداو بحرام للأولين أن يعترضوا عليها ويقولون هذا حرام صح؟ قلنا كيف قالوا تغيير خلق الله قلنا أخطأتم ليس هذا تغييرا ليس هذا تغييرا وسأبين الدليل الأصلي الأصيل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسرد الأدلة نسأل الله لتكون مصيبة يعني. الثاني أن إرجاع السد إلى ما كان عليه عدمه ضرر وإرجاعه إلى ما كان عليه إزالة للضرر وعندنا القائدة الضرر يزال القائدة عند الفقهاء الضرر يزال وهذا عام على كل ضرر الضرر يزال المهم أن يكون الضرر الذي يزال لا يزال بدرر ولذلك اشترطنا على أن العملية الأجراحية تكون الأضرار اللي عليها متوهمة ما فيش أضرار عن هذه العملية فلو كان فيه أضرار قلنا إذن الضرر لا يزال بدرر فهنا ضرر لابد أن يزال هذا بالنسبة للدليل الثاني بالنسبة للدليل الثالث هو مسألة ضرق المفاسد وجلب المصالح الرجل إذا كان في بيته والمرأة تدفقدت شيء من أمثتها أو شيء من المفاتن التي يستخدمها المرأة أو يتمتع بها المرأة ممكن أن ينظر لغيرها وقلنا أغلب الناس على فقر الآن فهو إن لم يستطع يتزوج ماذا سيحدث؟ هينظر لغيرها ويقع في الفحش نعوذ بلان القزان فضرأ هذه المفسدة أعظم بكثير من المفسدة التي نتكلم عنها ده إن قلنا أنها مفسدة تعملية الجراحة التجملي وما أحد يقول للنمس فيه نفس العلة خطأ وخطأ فحش ليش؟ ها لا مغزى المسألة مغزى المسألة مغزى المسألة أن النمس لا يؤثر في الجماع والسدي يؤثر في الجماع فاهمين؟, فاهمين. ترى التربعكم المتزوج أنا أقول لو قالوا النمس الآن يدخل في نفس العلة قلنا لا والله لأنه في ذلك يغني إلى امرأة ويغني وطره بالمقدمات وغير المقدمات النمس لا يغنيه أو قل الثدي لا يمكن أن نقول يستوي مع النمس في مسألة المقدمات هو يزداد شهوة الرجل وهو يستخدم ذلك عند. الجماع والكامل عنده في ذلك أما الحاجب والتصاق الحاجب يا أخي يضع على عينيه شيء يظلم الحجرة بأسرها ويجامعها لكن بالنسبة لمسألة السادلة هذا جزء من المقدمات أو كل هو كل المقدمات فهو لا يستطيع المرء أن يقضي وطره إلا أن يستخدم مثل هذا فسامحوني على الجرأ بهذا لكن أنا أبين المسائل أشرعيها طيب إذن الدليل الثالث هو ضر المفسدة جالب المصطحة لا سيما كما قلت بأن البيت يمكن أن يهدم ببث هذا مع أننا نقول أن أصل الخلقة أن تكون المرأة على أصل خلقته وهذا وان كان معاصرا لنا فيه دليل قديما عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الضرر يزال وأن المر يرد أصل خلقته قدر استطاعته ابن عرفاجة كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فجدعت أنف وتقطع وأصل الخلق أنه هو كل انسان مالوش أنف يمشي بالشارع بيشتم الهوى بفمي صح أصل الخلق إيش صحيح جدعت أنف فأمره النبي السلام هو إزارة الضرر الآن للرجوع لأصل الخلق أمره أن يتخذ أنفا من فضل فأنت فأمره أن يتخذ أنفا من إيش من ذهب هذا أصل أصيل عندنا في أن إزالة الضرر وإرجاع المرء لأصل غلقته أنه جائز شرعا وهذا هو الراجح الصحيح يبقى لنا الشق الثاني من المسألة لكني تعبت سامحوني وهو كبر الثادي الآن يريدون او تريد المرأ ان المرأ أن تصغروا حتى تتشبه بالفلانية والممثلة الفلانية وغيرها او زوجها قال بقى أنا عندي النساء أفضل شيء عندي كذا إن الثادي يكون صغير هل لها ذلك أم لا هذا إن شاء الله نفصله مع أزراط الشعب لأسوار قدر